Bismi l-hiruaf meni ruafi, juuseb biħkullilla himä wama fil-arum, da Mulku mulkua, da hulhamde, u hua la kulli xajin kodir, hua la diħu għalakum femin kumkafiru, ua minn kummin, ua la hubi basir.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 ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ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 عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم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 Alim al-ghayb wa al shahadatil hakim